السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين مع إمام الأولين والآخرين وسيد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربه واهتدى بهديه وانتهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد فالحبة في, في الله أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه هذا موعدنا مع هذه الدقائق القرآنية مع بعض التدبرات في آيات كتاب ربنا نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ومعنا آية من كتاب الله جل وعلا وهي في سورة المجادلة ألا وهي قول الله جل في علاه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسه إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم سوره المجادله هي بداية الجزء الثامن والعشرين من كتاب ربنا جل جلاله القرآن كما تعلمون أحبتي في الله ثلاثون الجزء الثامن والعشرين يبدأ بصورة المجادلة صورة قد سمع وهذه الصورة الكريمة آياتها اثنان وعشرون آية سورة المجادلة آياتها اثنان وعشرون آية كل آية من آيات سورة المجادلة فيها لفظ الجلالة الله سورة المجادلة بداية الجزء الثامن والعشرين من القرآن وهي اثنان وعشرون آية كل آية منها تضم لفظ الجلالة الله وسورة المجادلة فيها هذه الآية الكريمة الذي تذكرنا وتخبرنا بعلم الله جل في علاه الله رب العالمين جل جلاله يعلم كل شيء الله ربنا جل في علاه يرى كل شيء الله ربنا الذي نعبده الخالق جل جلاله يسمع كل شيء الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه الله ربنا جل جلاله يعلم ما كان الماضي ويعلم ما هو كائن الحاضر الذي نحياه ويعلم المستقبل يعلم جل جلاله ما سيكون ومن تمام علمه جلت قدرته أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون الله ربنا جل جلاله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه من شؤون خلقه أي شيء يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو قدر ربنا أنه سيكون كيف كان يكون قال الله جل جلاله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء انتبهوا أحبتي في الله واعيروني القلوب والاسماع هذه دعوة من جديد للتعرف على علم ربنا جل جلاله والذي أحاط بكل شيء وأن الله قال أحاط بكل شيء علما لو حضرت هذه في قلوبنا لتبدلت أحوالنا لو حضرت هذه في قلوبنا أن الله يرى كل شيء أن الله يسمع كل شيء أن الله لا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه والله لتبدلت تغيرت أحوالنا تماماً،, تماما قال الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال الله جل وعلا حاكيا عن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن السر الله يعلمه الشهاده العلن الله جل وعلا يراه ويسمعه الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء علمه الخلق أو خفي عليهم كان جهرا أو كان سرا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن لو أخفيت عن جميع الخلق أي شيء فإنه لا يخفى على الله جل في علاه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وقال جلت قدرته سبحانه جل في علا عن نفسه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو لا يعلم الغيب الا الله لا يعلم الغيب الا الله جل في علاه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر سبحان الله قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة في شجرة من مليارات الأشجار التي رآها الناس وغابت عن الناس تسقط ورقة من شجرة من نبتة واحدة الله يعلمها يعلم مكانها ولونها وعمرها وساعة ومكان سقوطها قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض تلمو تفسد تنشق إلا رب العالمين يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله جل وعلا يعلم السر وأخفى من السر الله جل وعلا يعلم السر واخفى من السر الم تعلم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الم تعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة النجوى اللي هو حديث السر يعني يكون خمسة أو ستة في مجلس فيتناجى إثنان بما يخفى على البقيه لكنه لا يخفى على الله المناجاة وحديث السر والنجوى بين فلان وفلان لا تخفى على الله جل في علا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو رابعهم يسمعهم ويراهم وهو بذاته مستو على عرشه جل جلاله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لكنه معهم أينما كانوا يراهم ويسمعهم ويحيط علمه جل جلاله بأحوالهم وما يكون بينهم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا حتى ولو كانوا في حصون تحت الأرض في باطن البحر في أي مكان الله جل وعلا معهم قال ولا ادنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى تذكر وانتبه ولا تنسى ولا يغف ولا يغيب ذلك عن بالك أبدا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تذكر هذه الآية جيدا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالس ولا أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يقول ربي وحق القول قول ربي جل جلاله إن الله عنده علم الساعة متى تكون القيامة لا يعلم بذلك إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث متى ينزل ومتى ينقطع وبأي قدر ينزل وفي أي مكان ينزل وكوامد أي مدة يستمر قليلا كثيرا بردا أو مطرا أو ماء أو غيثا أو غير ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إذا علم الأطباء بعد أربعة أشهر أو نحو من ذلك بالتقنيات الحديثه أنه ذكر أو أنثى وخمنوا ذلك وتوقعوا ذلك فلا سبيل لأحد من الخلق أن يعلم شقي أو سعيد كم يعيش من الأيام وأين يموت وأين يعيش وما قدر رزقه و... إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا من قدر جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام اسمع وما تدري نفس أي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله هذا كله الله يعلمه الله قدره والله جل جلاله وحده يعلمه قال على يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم يستخفون من الناس يدري نفسه من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الله يرى ما يفعلون ظاهرا وجهرا من الأعمال ظاهرا لا وهو معهم إذ يبيتون في ضمائرهم وفي نياتهم الله مطلع على ذلك أجل اسمع الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ماهم هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحان الذي يعلم السر وأخفى من السر قال ربنا جل جلاله عن نفسه الله يعلم ما تحمل كل أنثى ذكر أنثى شقي سعيد يعيش الوقت الفلاني يموت في الوقت الفلاني يرزق بالشيء الفلاني يموت في الأرض الفلانية يتزوج من فلان يشفيه الله في وقت كذا وكذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ما يكتمل وما لا يقدر الله له جل وعلا أن يكتمل قال وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب ما غاب عنا والشهادة ما شهدناه وما علمناه والكبير المتعال جل جلاله السر عنده والعلانية سواء يعلم السر واخفى من السر والمستقبل الله يعلمه قال ربي جل جلاله ولو ردوا هؤلاء الذين يقولون ردنا يا رب ونفعل ونفعل قال ولو ردوا لعادوا لما قالوا وإنهم لكاذبون وعن بعض الناس الذين ظن بعض الناس انهم قد إذا ما أعطوا فرصة أخرى لامنوا واتقوا قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله جل وعلا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل قال الله جل وعلا إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور قال الله جل وعلا عن خلقه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال الله جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذا ما خلوت الذهر يوما زعات مرة واحدة كذا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب الله يراني ويسمعني في خلوتي وفي جهري وفي سري وفي علني الله يرى ما في قلبي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في سورة المجدلة التي فيها هذه الآية التي معنا سورة قد سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لا صوت يخفى عن سمع الله جل وعلا الله جل وعلا أحاط سمعه بكل الأصوات سبحان الله قال تبارك الذي وسع سمعه الأصوات <تصفيق> لقد جاءت خولة بنت ثعلبه المجادلة التي جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها اوس ابن الصامد قالت جاءت خولة <تصفيق> وجلست تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه زوجها لي لفي جانب الحجرة ويخفى علي بعض حديثها في كلام ما بسمعوش وبسمع بعض الكلام قالت فثم قال الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله اسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع يسمع كل شيء بصير يرى كل شيء ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله جل في علاه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه من شؤون خلقه شيء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو ذر رضي الله عنه رأى شاتان تنططحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري فيما إن تطحت قال لا يا رسول الله قال لكن الله يدري وسيقتص لهذه من تلك سبحان الله سبحان من كان هذا علمه جل جلاله وجل قدرته ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ما يكون من نجوى ثلاثة حديث السر إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يسمعهم ويراهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يوم القيامة يقول الله جل وعلا لابن آذم عملت كذا في يوم كذا وكذا وقلت كذا في يوم كذا وكذا وسمعت كذا وكذا في يوم كذا وكذا سبحان الله الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا الزلل ومع تمام علمه جل جلاله ومع كونه يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه من شؤوننا أي شيء لكن من تمام عدله مع ذلك أن يقيم لنا الشهود هناك شهود يشهدون على الإنسان مع أن الله جلت قدرته لا يظلم احدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويعلم كل شيء وهو الغني عن العالمين وهو أصدق القائلين جلت قدرته لكن من تمام عدله مع هذا كله أن يقيم الشهود فالملائكة تشهد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم خلي بالك ونعلم ما توسوس به نفسه الخاطره اللي بتكون عند الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ومع ذلك قال إذ يتلقى المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ففيه ملائكة بتكتب علشان يوم القيامة تشهد مع أن الله يعلم ويسمع ويرى لكن من تمام عدله أن يقيم الشهود ومنهم الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ملائكة يعلمون ما تفعلون سبحان الله يعلمون ما تفعلون والأرض تشهد الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها تقول الأرض يا رب فلان فعل علي كذا يوم كذا وكذا فعل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا سبحان الله نور الله قلبك حبيب الغالي الأرض تشهد والناس يشهدون مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جلوس فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومرت جنازه اخرى فاثنوا عليها شرا قال وجبت ما وجبت يا رسول قال الاولى قلتم وجبت اقول في اثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنه والثانيه قلتم و... اثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار انتم شهود الله في الارض الملائكة تشهد والأرض تشهد والناس يشهدون والجوارح تشهد سبحان الله مع أن الله يعلم ويسمع ويرى وأحاط علمه بكل شيء لكن من تمام عدله أن يقيم الشهود ومنهم الجوارح اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ما الذي انطقكم انطقنا الله الذي انطق كل شيء نسال الله ان يسرنا في الدنيا والاخره اخي الغالي اذا علمت ان الله يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، فراع ذلك وتذكر ذلك ولا تنسى ذلك، لا تنسى أبدا أن الله يراك، لا تنسى أبدا أن الله يسمعك، لا تنسى ابدا أنك غدا الموقوف بين يديه لتسأل، ألم ترى؟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 أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه أكتفي بهذا القدر ولنا لقاء آخر إن شاء الله مع آيات من كتاب ربنا نسال الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته